মানবতার সমাধান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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم, وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدِلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاعْتَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ and السلام عليكم الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه, <الله> <سلام> عليكم ورحمة <الله> السلام عليكم ورحمه الله <السلام> عليكم ورحمة الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت رَبَّنَا وَلَعَلَّ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصوالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون আম শু হা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 إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي يرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثلنا امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله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 أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصاراً قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون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 আসসালামুকুম রহমতুল রহমতুল রহমতুল রহমাত dialogue, dialogue. dialogue. Discussion. discussion discussion debate debate, debate. Rebuttal. rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shamukh samore protiryo shpatibar ratno type apuno samprachar sokal 10:30 taay bangladesh e pstv bangla সহানুভূতি বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে যখন শরীরের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর দুর্বল ও জরে আক্রান্ত হয় সেই অষ্টম খণ্ড শিষ্টাচার অধ্যায়ে হাদের সংখ্যা ছ হাজার এগারো মানবতার জন্য মহান জামার তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाह मुहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाले शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीट टी बांगलाय اهْدِنَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً نحوى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى الْنَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ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 সময় الله لمن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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحدا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 اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 ومتِّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ حلمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمنا أعداء الدين واجعل هذا البلد مطمئنًا سخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمِنَّا في أوطاننا اللهم آمِنَّا في دورنا وأصلِح اللهم أئمَّتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفق ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم انصر دينك كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والنحن وسوع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد أن هديتنا للإسلام ولك الشكر أن بلغتنا شهر الصيام والقيام اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ديان يا منان يا من إن استعينا أعان اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم اجعله شهر عزٍّ ونصرٍ وتمكين للإسلام والمُسلمين اللهم اجمع به كلمة المُسلمين على الحقِّ والهُدى يا رب العالمين اللهم سلِّمنا لرمضان وسلِّمه لنا وتسلَّمه منا خالصًا متقبَّلا اللهم اكتُبنا فيه من عُتقائك من النار اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعله لنا مغنما ومربحا اللهم اجعله لنا مربحا ومغنما واجعله إلى اهالي جناتك ورضوانك طريقا وسلما يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم খুব অল আসসালামুকুমত আসসালামুকমত আসসালাম আসসালামুকর ও तुम मृत जीवर अवैध तुम्हारा हेदायत पथे क्यों पथभ्रष्ट करते ज्ञान मूल उत्साह पूर्व पश्चिम मालिक তিনি ছাড়া কোনো কোনুদ নেই আইন আইন করেছেন তার বিপরীতে করে তালা কাফের হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি শুক্রবার প্রা সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়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 decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakin naik dekhun ardhangini natik tangini pratilipi